سكن مو مو قد ما روحت اتهن من بو راح بو تدلني مو عم ترتني كل لي راح هو اسم علي يقدر بالارفي كل تو يشملني انت شرت من على حبتك انت يا